هل هو الوداع يا رقيه؟ ضربت قريش حصارا اقتصاديا خانقا على دولة الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنصاريا يدعى بسيسة في مهمة سرية. لكن خبرا محزنا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقية مريضة رقية التي لم تهنأ بشبابها في مكة فهاجرت إلى الحبشة وماتت أمها خديجة بعيدا عنها. ثم هاجرت إلى المدينة ولم تكد تحظى بقرب والدها صلى الله عليه وسلم حتى عاجلها مرض خطير فهي تئن الآن على فراش الموت يعودها صلى الله عليه وسلم فيحزن لحالها فتنظر إليه بعينين باكيتين فيودعها ويخرج من عندها لأن دولته في خطر ولأن شعبه أهم من أسرته وصل المبعوث الأنصاري فنزل عن راحلته ودخل بيت نبيه فأخبره أن الحركة التي رصدها كانت لقافلة قرشية يقودها أبو سفيان خرج صلى الله عليه وسلم فخاطب رجاله واستشارهم فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه ففهم أسد الأنصار سعد بن عبادة المغزى وأن هذا القائد ملتزم ببيعة العقبة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيطها البحار لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا ابتهج صلى الله عليه وسلم فقال من كان ظهره حاضرا فليركب معنا فطلب البعض الانتظار ليحضروا رواح من علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا عجت المدينة بالحركة واجتمع كبار المهاجرين والأنصار فحاصرتهم العيون البريئة جاء عمر بابنه عبد الله فتأمله صلى الله عليه وسلم فوجده طفلا فأعاده مكسور الخاطر بعد أن كان يحلم بخطوات يسيرها في دروب البطولة والشهادة وجاء طفل آخر اسمه البراء بن عازب فرده فراح يقول استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وجاء سعد بن أبي وقاصم بأخيه عمير فتأمله صلى الله عليه وسلم فاستصغره فقال ارجع عندها بكى عمير فرق صلى الله عليه وسلم له فأجازه فغمرته السعادة كأني به ينظر إلى أخيه ويبتسم وهو يمسح دموعه كان العناق وكانت الوصايا في كل مكان على أحد الأبواب تعانق امرأة عظيمة اسمها عفراء ولديها وأخرى تودع نور عينها الحارث انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله وشبابه بعد أن أبقى عثمان وأسامة بن زيد عند رقية وخيم على المدينة ليل حزين يضج بالدعاء لله أن يحفظ الأحبة أما مكة فخيم عليها ليل مخيف وفارس مرعب يشق ظلام الليل يصرخ فيزلزل الجبال والبيوت